نا كان شمس الدنيا تشرق ببهاء الضوته انا عندي عندي تقرير فيلم فيديو أمريكي متخصصين امريكان ما هم مسلمين وفيلم موجود على اليوتيوب اظن 3 دقائق مدتها او 4 او او 9 دقائق دراسه علميه حصل صاحب اظن على على احد الرساله الدكتوراه او كذا اثبات أن المدارس غير المختلطه أكثر جدارة من المدارس المختلطة في أمريكا الله. ولا رجل عربي أو طالب عربي أو طالبة عربية تكلمت في البحث المدرسين والمدرسات والمتخصصين النفسيين وغيرهم كلهم أمريكان وغير مسلمين هم يثبتون بهذا البحث بأن الدراسة غير المختلطة أنفع علميا حتى الدكتور يقول هذه قضية مرتبطة بالمخ نفسه بالتركيبة الجينية ما يخاطب به الذكر غير ما يخاطب به الأنثى لو قالها واحد مننا قالوا شنو هذا متخلف هذا عنصري هذا ما يفهم هذا, هذا رجل معصري هم قل... قالوا أمريك... لما الأمريكان يقولون هذين طبعا جماعة لبرالية ي... يسكتون لأنه بالنسبة لهم هذين الغرب رسل بالنسبة لهم هذا القدوات بالنسبة لهم منهج الغرب ومنهج إلهي رباني بالنسبة لهم لكن لما يقول القرآن أو السنة أنتم متخلفين أنتم ناس رجعيين له الله محد متخلف إلا من يطلق هذه العبارة اصلا. بالعكس المرأة كلما تسترت كل ما يعني حفظها الله عز وجل، عاشت في تحقيق أهدافها، حفظت بيتها، وبعدين البيت إذا حفظ، والأسرة إذا عاشت حياة سعيدة، محفوظة الأسرة، تنتج في أشياء ثانية في مجالات أخرى. لكن المشكلة, المشكلة مثل ما يعني ذكرت لك أن الإعلام هو اللي قاعد يشوه اليوم، الإعلام هو اللي قاعد، كأن البنت الآن اللي تتفسخ، اللي تلبس البكيني أجلكم الله، اللي تطلع في الشواطئ عارية، هذا الحين المتحضرة، هذا الحين المتقدمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتبعون سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جح جحر ضب لدخلتموه يعني خافوا رب العالمين تتبعونهم حتى في الرذيلة لما لوط عليه السلام دعا قومه لترك الفاحشة هددوا خرجوا أهل لوط من قريتكم طردوهم بره شنو هذين المتخلفين إنهم أناسية طهارون في أحد يطهار في هذا الوقت في أحد يطلب العفة والفضيلة في هذا الوقت هذا معقدين. هذين الناس متطاهرين اطلدوها للوطن من قريتكم إنهم مناسوا يتطهرون انا في إحدى الدول الأوروبية منعت من القاء محاضرة لأن بعض اليهود في في تلك الدولة وصلوا للشرطة شريط شوف دولة أوروبية لبرالية ها؟ يعني يدعو الحريات وصلوا لهم شريط لمحاضرة من محاضراتي اقول أن الشدود الجنسي حرام الشدود الجنسي حرام بالنسبة لهم مسموح وهذا ضد حقوق الإنسان عندهم إذاً هذا انسان ضد حقوق الإنسان أمنعه من أن يلقى في مركز في أوروبا. أوروبا يعني شوف الغريب شيخ حتى الشدود اليوم خل أوروبا الشدود الجنسي حتى بعض العرب يطالبون فيه يطالبون بإباحته يطالبون بأن حق إنساني هذا أن هؤلاء لازم يطالب بعضهم يطالب بإنشاء جمعيات عندنا كاتب كاتب الكويت للاسف بس انا اتحدث الموضوع تفضل يا يطالب بانشاء جمعيه للشواذ جنسيا مطالب بحقوقهم انت شاعر فكريا اذا هؤلاء شاذين جنسيا انت شاعر فكريا يا اخي ايش تطالب فيه احنا لما نطالب بالعفه ما نطالب بالعفه لان دين اسلامي بس. نطالب لان هذه فطره بشريه نطالب لان هذه فطره بشريه نطالب لان هذه فطره بشريه ثاني ان got a